والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وامددناهم بفاكهة ولحم يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم اننا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون